وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِن تَارِكًاهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَا يَبِنُّ وَنْكُم حَتَّى يَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَيَبِنُّ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا قُرَّةَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 وَمَتُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتق ياتكم ادوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخل ويخرج اضغانكم ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخ و ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم